وبارك على محمد وعلى آ ل محمد كما ب ا ر ك على إ ب ر ا ه ي م وعلى آ ل إ ب ر ا ه ي م في العالمين إ ن ك حميد مجيد فهذا في الفقه حفظه هو هذا الله ورحمه الموعد الثاني مع هذا الكتاب المبارك كتاب الوجيز الدكتور الكريم زيدان تبارك أصول وتعالى مع عبد تكلمنا في ا ل م ر ة ا ل س ا ب ق ة عن تصوير هذه ا ل م ا د ة وهي م ا د ة أ ص و ل الفقه وقلنا أ ن ه ا تقوم على أ ر ب ع ة أ ر ك ا ن أ و أ ر ب ع ة أ ق ط ا ب أ س ا س ي وعرفناها في أ ر ب ع كلمات هذه ا ل أ ر ب ع هي أ ق ط ا ب هذا الفن قلنا خ ل ا ص ة أ و تعريف أ ص و ل الفقه استنباط ا الاحكام من ا ل أ د ل ه اربع كلمه ي ب إ ذ ن عندنا أ د ل ة و أ ح ك ا م واستنباط ومستنبط يبيزن استنباط الاحكام من الادله تريد ان تستخرج حكم من ا ل أ د ل فهذه ا ل م ق د م ة نبتدؤ اليوم في هذه ا ل م ق د م ة و س ن ق ر أ الكتاب ك ل م ة ك ل م ة ونعلق عليه إ ن شاء الله عز وجل و ا ل أ ص و ل إ ن شاء الله تبارك وتعالى س ه ل ة ا ل ميسوء يقول ا ل م ق د م ة استنباط ا ل أ ح ك ا م ا ل ش ر ع ي ة من مصادرها ا ل م ع ت ب ر ة شرعا لا يكون الا عن هوى وكيفما اتخذ بل لا بد من مسارك م ع ي ن ة يسلكها المجتهد وقواعد يسترشد بها وضوابط يلتزم بمقتضاها وبهذا يكون اجتهاده مقبولا ووصوله الى الاحكام ا ل ص ح ي ح ة ممكنا ميسورا ل ا ص و ل استنباط الاحكام ا ل ش ر ع ي من مصادره يبقى اذن هي استنباط الاحكام من ا ل ا د ل طالب العلم على قدر علمه بالاصول على قدر قوته وثبات اركانه في العلم يعني هذا العلم هو الذي يميزك ويقويك علم اصول الفقه كما قلنا استنباط الأحكام الشرعية, الاحكام الشرعيه مثل الحرام والمكروه والمباح والمستحب و ا ل و ا ج ن تستنبط هذه ا ل أ ح ك ا م من ا ل أ د ل ة ا ل ش ر ع ي ة ا ل أ د ل ة ا ل ش ر ع ي ة ل ه ا الكتاب و ا ل س ن ة و ا ل إ ج م ا ع والقياس يبدا إ ذ ا أ ن ت راسمالك ا ل أ د ل ة ا ل أ د ل ة م و ج و د ة الكتاب و ا ل س ن ة بين أ ي د ي ن ا أ ل ي س كذلك نريد أ ن نستنبط ونستخرج من هذه ا ل أ د ل ة التي بين أ ي د ي ن ا أ ح ك احكاما م عامة ا أ ع ا م ة تقول هذا ا ل أ م ر محرم ودليله كذا وكذا وكذا من الذي يستخرج لنا هذه ا ل أ ح ك ا م يبقى اذا عندنا أ ح ك ا م وعندنا أ د ل ة وعندنا طرق ل ل إ س ت ن ب ا ط وقواعد ل ل إ س ت ن ب ا ط وعندنا م س ت ن ب ت أ و مجتهد يستخرج لنا ا ل أ ح ك ا م من ا ل أ د ل ه ه ا مرخص علم م و ص و ع الفكر هل كل واحد فينا ي ص ب ح ان يجتهد وكذا قال لا لا يكون هذا الاستنباط عن هوى وكيفما اتفق يعني تضربها كده تطلع ض ر ب ة لازم لا ده فيه ايه؟ قواعد وفيه اناس معينين لهم في هذا الاستنباط هذا هو من المجتهد ولا بد له من مسالك وطرق م ع ي ن ة حتى يستخرج لنا الحكم الصحيح من ا ل أ د ل ق وضوابط ا و يلتزم بمقتضاه وبهذا يكون اجتهاده مقبولا ل أ ن احنا مثلا عندنا عالم ممن يشار إ ل ي ه يقول لك هذا الختان لم ي أ ت ي به كتاب ولا س ن ة بل جاء به خوف وخفض هذا حبله على غاربه ليس له ضوابط ينضبط بها ولا قواعد يسترشد بها ولا مسالك م ع ي ن ة يسلكها فلما خبط خبط خبط عشواء وركب متن ع م ي ا ت يبدا اذا لا بد هناك ضوابط وطريق زي القطار كده ل ي ش سكه حديد بيمشي عليه ممكن نسيب الطريق بتاعه وينزل مثلا ل أ ي طريق تاني يمشي مع السيارات والعربيات مش ممكن يبقى اذا المشاهد له طريق يمشي فيه وله أصول م اصول احنا قلنا استنباط القواعد من الأدل استنباط الأحكام من الأدل هناك من من يستنبط قواعد و أ كيف القواعد والأصول دي من أي مثلا دي أي من من مقتضى ل غ ة العرب لان كنا بنتكلم في الفقه بنقول إ د خ ا ل الممسوح بين المغسولات ده ليه و ج ه ة نظر ل أ ن ط ب ي ع ة و ط ر ي ق ة ل غ ة العرب أ ن كانوا ي أ ت و ن بالمغسولات تبعا ثم ي أ ت و ن بالممسوحات ل ان يجمع كل نوع على ح د هذه مقتضى ب ل غ ة العرب ا ه ذ ا نوع من سكه القطار ان أ ن ت لا تخالف ط ر ي ق ة العرب يبقى إذن فيه معينة طرق القواعد إذن العلم الذي, بيقول والعلم الذي يعنى ق و و ل ل ا ل الذي م ي ع ببحث مصادر ا ل أ ح ك ا م مصادر ا ل أ ح ك ا م اللي هي ا ل أ د ل ة العلم الذي يبحث في هذه ا ل أ د ل ة وحجيتها ومراتبها في الاستدلال ليه ل أ ن انت عندك آ ي ا ت ي ق و ل آ ي ة ع ا م ة وفيه آ ي ة خ ا ص ة و أ د ل ة ا ل ش ر فيه منها أ ع ل ى وفيه منها أ ق ل ح ج ي ة فعندنا مثلا الكتاب حجيته في ا ل ق م ة والقياس ل شك انه اعلى من الكتاب والاجماع ل شك انه اقل انه ادنى من الكتاب وهكذا اذن ا د ل ت الشرع نفسه ا ل درجات شكراً وعندنا ايات ص ر ي ح ة في الدلاله وايات فيها احتمال بمعنى ايات القرء مثلا القرء ده معناه ايه الطهر ولا الحيط ما هي ا ي ة في ا ل ق ر آ ن ث ا ب ت ة ولا لا ث ا ب ت ة ص ح ي ح ما معناها معناها محتمل ما بين الطهر والقران اذن ا ا ت ل ش ر ع ي ة ا ل د ل ة ا ل ش ر ع ي ة نفسها درجات فيها ا د ل ة ق و ي ة ص ر ي ح ة وفيه ا د ل ة ليست ص ر ي ح ة تحتاج لنذر ع ك ث ر يبقى اذا العلم الذي يعنى ببحث مصادر الاحكام وحجيتها ومراتبها وشروط هذا الاستدلال ويستخرج القواعد ا ل م ع ي ن ة على ذلك مهمتنا ايه نستخرج قواعد في ا ل ن ه ا ي ة عايزين نقول الامر من الله ي ق ض ي الوجوب د ه دي قاعده اصولي من اين جاءت هذه القاعده ة كثيرة ادل ج م ع ن امر الله عز وجل ب ا ل ص ل ا ة وامر ب ا ل ز ك ا ة وهذه كل الاوامر اللي جاءت قصد منها الوجوب يبدا اذا نخرج به ب ق ا ع د ة ما هي ا ل ق ا ع د ة الامر للوجوب هذا ده شغل ا ل ص و ل والنهي للتحريم ده شغل علم الاصول احنا اللفة بنلف كلها عشان في النهاية نوصله نقول دي ده النهي للوجوب الامر للتحريم اسمها قاعدة أصولي. من الذي يجتهد ويلتزم بهذه ا ل أ ش ي ا ء والذي يلتزم بها هو المجتهد ل أ ن العلم فن قال الله قال رسوله والثالث ايه لا أ د هو العلم كده قال الله قال رسول ولا أ د عشان كده بيقول استنباط ا ل أ ح ك ا م ا ل ش ر ع ي ة من مصادرها ا ل م ع ت ب ر ة شرعا وفي مصادر غير مصادر معتبرة آفي العقل ا ل م ع ت ز ل ة جنحوا في الاستدلال للعقل اي دليل اي م س أ ل ة يقول لك والله بيمشي عقلا كدا فالمصنف هنا في اول ك ل م ة بيرد على ا ل م ع ت ز ل بيقول لا ب ا ل ا د ل ة ا ل م ع ت ب ر ة شرعا هي الكتاب والسنه طب العقل دليل معتبر العقل يعني هل يصلح العقل أ ن يكون م ص د ر ل ل أ ح ك ا م ا ل ش ر ع ي ة لا لا ل أ ن العقود نفسها م خ ت ل ف ة وبين ّ الله عز وجل أ ن مردنا إ ل ى الكتاب والسنه ما إ ل ى العقل ولو قلنا للعقل هل هو عقلي أ م عقلك أ م ع ق ل الثاني إ أم... ذ ن العقل لا يصلح مصدرا ل ل أ ح ك ا م دليل يعني إ ن م ا مصادر ا ل أ ح ك ا م ايه الكتاب والسنه يبدا ا ذ ا استنباط الاحكام من ا ل ا د ل ة هو علم اصول الفقه ولهذا كان هذا العلم كما قال ا ل ع ل ا م ا بن خلون من اعظم العلوم الشرعيه واجلها قدرا واكثرها فائده طيب ما هو حقيقه علم أ ص و ل الفكر بيقول ح ق ي ق ة أ ص و ل الفكر لا تخرج عما بيناه استنباط ا ل أ ح ك ا م من ا ل أ د ل حتى تصل ل ق ا ع د ة ع ا م ة تقول فيها ا ل أ م ر للوجود النهي للتحريم وهكذا لكن الاصوليين أ ص و لو ل ي ي ن ن ع ز عن رفع علم الفقه أصول لكن ل أ ا يعرفون هذا هذه ا ل ك ل م ة على أ ن ه مركب مضاف يعني يعرف ك ل م ة أ ص و ل وحدها ويعرف ك ل م ة فقه ا ل و ح د ة ثم يعرف ك ل م ة أ ص و ل وفقه اصول فقه مجتمعه مع بعضه فيقول لكن ا ل أ ص و ل ي ي ن يذكرون له تعريفا اصطلاحيا باعتباره لقبا واسما لعلم مخصوص من علوم ا ل ش ر ي ع ل هي ك ل م ة أ ص و ل الفقه ب لقب على علم كامل اللي هو استنباط ا ل أ ح ك ا م من الاله ويمهدون لهذا التعريف ببيان معناه باعتباره مركبا إ ض ا ف ي ا مكونا من كلمتين أ ص و ل الفقه نريد أ ن نعرف ما معنى ك ل م ة أ ص و ل لوحده وما معنى ك ل م ة فقه لوحده ثم نعرف ما معنى ك ل م ة أ ص و ل فقه مجتمعه ه ل ك ل ا م اللي احنا نتكلم فيه هنعرفه ك ل م ة اصول يعني ايه ما معنى ك ل م ة فتح ل و ح د ه كل ك ل م ة لوحدها ن ت اسمك احمد ابن محمد ما معنى ك ل م ة احمد كذا وكذا وما معنى كلمه محمد تقولي ده ابويا ده وكان بيعمل وبيخلي وبيسوي يبقى عرفنا كل ك ل م ة ل و ح د ه لما نجمعوك على بعضك يبقى انت صاحب الارض دي والعقار ده والبيت الفلاني و ا ل س ي ا ر ة الفلانيه ده المعنى بمنتهى البساطة يقول بمنتهي والحق ان هذا المسدس يفيد, كل يفيد الطالب المبتدئ من ج ه ة تعريفه باصطلاحات القوم واهل هذا الفن اللي هما الاصليين فلا يستوحش منها اذا رجع الى كتبهم ولهذا فقد اثرنا ان نجاريهم في هذا النهج فنذكر تعريفا فنذكر تعريف اصول الفقه باعتباره مركبا اضافيا كلمتين مع بعضين المركبات اما تكون مركبات ا ض ا ف ي ة او ع د ل ي ة او م س ج ي ة الى اخره او ا ث ن ا د ي ة ثم ت ع ر ي ف ه ثم تعريفه باعتباره لقبا على العلم الخاص الذي نحن بسبيل دراسته تعريف اصول الفقه باعتباره مركبا اضافيا وتعريفه بهذا الاعتبار يستلزم تعريف جزئي ك ل م ة اصول ما معنى الاصول يقول الاصول جمع اصل والاصل ما يبتنى عليه غيرك حينما تريد انك تبني ع م ا ر ة ك ب ي ر ة ماذا تفعل تاتي بحديث لا شك انه لنيا ي اكبر وترمي قدر كبير من الاطنان ا ل ح د ي د ي ة وتقوي هذا الاساس والاصل حتى تبني عليه هذا الاصل الاصل ما, يبتنى عليه غيره. ما يبنى عليه غير هذا يبنى عليه غيره اسم الاصل حتى نقول اصل ا ل ش ج ر ة وفروع الشجر ودائما الاصل هو الذي يحمل عليه ويبنى عليه الذي فوق ا ل أ ص ل في ا ل ل غ ة ما يبتنى عليه غيره سواء أ ك ا ن الابتناء حسيا أ و عقلي ايه الابتناء حسيا, الابتناء حسياً يعني أ ن ت تدركه بحواسك لما ت أ ت ي تبني جدار على السمل و ا ل أ س ا س في ا ل أ ر ض ده أ ص ل حسي ولا لا حسي يعني تراه بالحواس تراه يعني خلاص و ه ذ ا تدركه بالحواسب ه ذ ا يقول ابتناء حسي يعني يدرك ب ا ل ح و ا س أ و ابتناء عقليا يعني شيء لا لا تراه بعينك لكن ت ع ق ل ه تعرف معناه و إ ن كنت لا ترى له شيئا معينا عرف وفي عرف العلماء واستعمالاتهم يراد ب ك ل م ة ا ل أ ص ل ع د ة معان يبن الأصل الأصول أصل جمع وهو ما يبنى عليه غ ي ر في ا ل ل غ ة كل شيء بتبني عليه غيره اذن اللي تحت اسمه ايه أ ص ل الاصل دي ك ل م ة الاصل لها ع د ة معاني عند العلماء لها أ ر ب ع معاني ذكر م ن يكون الاصل بمعنى الدليل ويكون الاصل بمعنى ا ل ق ا ع د ة ويكون الاصل بمعنى الراجح ويكون الاصل بمعنى المستصف الاصل بمعنى الدليل تقول ا ل أ ص ل في ا ل م س أ ل ة الدليل الفلان ا ل أ ص ل في ا ل م س أ ل ة الدليل الفلان تقول ا ل أ ص ل في هذه ا ل م س أ ل ة اجماع العلماء ا ل ج د ة ثالث الثلج ما هو الدليل في هذا تقول ا ل أ ص ل اجماع ا ل ص ح ا ب يبقى إ ذ ن ا ل أ ص ل هنا بمعنى ايه الدليل يقول فيقال أ ص ل هذه ا ل م س أ ل ة الاجماع أ ي دليلها الاجماع وبهذا المعنى قيل أ ص و ل الفقه يعني أ د ل ة الفقه يبقى ا لان أ ص ل بمعنى ل ل ل ل د ي أ الفقه يبنى على ا ل أ د ل ة الشفت دائما تقول إ ي ه أ ص ل ا ل م س أ ل ة دي أ ق و ل لك قول الله عز وجل لك يبقى إ ذ ا ا ل م س أ ل ة ا ل ف ق ه ي ة بنيت على الدليل مشكله ابتناء عقليا يعني أ ن ت مثلا ل ما اقول لك ا ل ج د ة ث ر ث ا ل ث ل س ب إ ج م ا ع الصحابه انت شايف بناء الان شايف ه دي م ب ن ي على دي لا ت ر ا ه بعينك ولا تسمعها ب أ ذ ن ك ولا تشمها ب أ ن ف ك وهكذا ي ب د أ ابتناء ايه عقل انت فهمه لكنك لا تراه الامر الثاني الاصل بمعنى الراجح مثل قولهم الاصل في الكلام الحقيقي الاصل في الكلام الاخر الحقيقيقي اي ا ل ر ا ج ع في الكلام حمله على الحقيق الكلام ممكن يحمل على ا ل ح ق ي ق ة او على المجاز يعني انت لما تقول ر أ ي ت رجلا كالوحش ت ش ا ي ف وحش ح ق ي ق ة ولا مجازا يعني عشان ضخ ر أ ي ت فلانا كالاسد الاسد ما س تريد ان تقول فلان شجاع فمثلت بشيء يضرب به المثل في ا ل ش ج ا ع مش ك د ه ولا لا فهذا كما تقول تقول ه ن ح ي ن إ ذ ن الكلام د ا محمول على ا ل ح ق ي ق ة ولا المجاز يعني فلان أ س د مجاز ولا ح ق ي ق ة مجاز آآ ليس ب أ س د ح ق ي ق ة تمام فتقول ا ل أ ص ل في الكلام أ ن ه يحمل على الراجل في كلام الله ورسوله ومنه الكتاب أ ص ل القياس في مسائل القياس ه ت أ ت ي ن ا القياس أ ن تقول مثلا جاء ا ل أ م ر بتحريم الخمر لماذا ل ل إ ف ك ا ر اما لو شم كيس هروي فاذكره هل جاء في ا ل ق ر آ ن الهروي ايش كده يبقى دي م ب ن ي ة على دي اشوف انا اقول م ب ن ي ة عليه مبنية يعني الاصل التحت الايه الخامس ل ي الاية مثلا يعني الامر الثالث الاصل بمعنى ا ل ق ا ع د ة فيقال ا ب ا ح ة ا ل م ي ت ة للمضطره على خلاف الاصل ايه الاصل يا اخوانا في, في اكل ا ل م ي ت ة يجوز اكل ا ل م ي ت ة ولا يحرق يحرق تضمن المضطر في السحره يجوز ياكل م ي ت ة و إ ل ا هيموت يجوز تقول هذا يجوز على خلاف الاصل ايه الاصل ا ل ق ا ع د ة ا ل ع ا م ة ان ح ر م ة الميتات او ح ر م ة اكل الميت ك ل م ت ه ل ك ن ه ا ي ه يعني وهذا اخوانا يعطي نوع من القوه ق و ة لان ا ل د ع و ة الى ع ا م ي ة التدريس د ع و ة إ ل ى هدم الكتاب والشلم ل أ ن يجب أ ن نحافظ على ل غ ة العرب ل أ ن ل غ ة العرب هي ل غ ة ا ل ق ر آ ن ا ل ق ر آ ن لا يفهم بالعاميه في أ ص ل أ ن ا ممكن أ ق ر بالمعنى للعامه لكن لا ينبغي أ ب د ا أ ن أ ق ر بالمعنى بالعامه الا إ ذ ا فهمته على ط ر ي ق ة العرب دا ا ل أ ص ل قلت بالك فالكلام إ ذ ا فهمته تجده سهل جدا ي ع ذ ا كذا على خلاف ا ل أ ص ل يقول ا ل ق ا ع د ة فيقال اباحه ا ل م ي ت ة للمضطر على خلاف ا ل أ ص ل ايه ا ل أ ص ل ان الميت محرم اي على خلاف ا ل ق ا ع د ة ا ل ع ا م ة وقولهم الاصل ان الفاعل مرفوع, مرفوع بالظن اي ا ل ق ا ع د ة ا ل ع ا م ة في النحل ان العرب يرفعون الفاعل وينصبون المفعول مثلا、يعني. المعنى الرابع ل ك ل م ة ا ل أ ص ل المستصحب فيقال الاصل ب ر ا ء ة الزمه اي يستصحب خلو ة الزمه من الانشغال بشيء حتى يثبت خلاف يعني رجل ادعى على فلان جاءت ا م ر أ ة فادعت على رجل من الناس شريف على رجل شريف عفيف انه وقع بها وزنى به الاصل ايه م اما كنت اش ع كل فلان الاصل ب ر ا ء ة الزم جاء رجل يقول فلان عليه د ي ن لي أ ل ف جنيه اقول الاصل ان فلان معله و ش اعطينا دليل الاصل ان فلان ب ز م ت ه بريء من دين فدينا الدليل ل بنقوله إيه؟ الايه الايه على عشان ايه كده المدعي البيينة ص ان الثاني بريء انت بتقول فلان لي ه عنده الف جنيه لك اعطنا دليل على هذا معك ش ي ء وصل على بياض اشهدت على هذا معك ورق مكتوب هذا الرجل بريء ذمته بريء هذا اسمه ايه الاصل ب ر ا ء ة الزم فان جئتنا ببينه طبل الدعوات و إ ل ا فالبينه على المدعي واليمين على من أ ن ك ر لا الاصول ستجد دماغك يعني نفسك يعني تشعر بلذه ل أ ن ك تصول وتجول وتحصي العلم فيقول ا ل أ ص ل ب ر ا ء ة ا ل ذ م ة أ ي يستصحب خلو ا ل ذ م جاءت ا م ر أ ة تقول فلان وقع بها والعياذ بالله ا م ر أ ة بغيه جاءت ت د ع على رجل شريف قل اصل فلان ب ر ي ما ما ما دليل هذا ما دليل هذا الكلام ففلان الاصل ب ر ا ء ة الدين كما نقول ايضا في ا ل ق ا ع د ة قلنا الاصل تحريم الميتاء قلنا يجوز اكل الميتا عند ا ل ض ر و ر ة فقلنا ايه يجوز على خلاف الاصل كذلك منه م س أ ل ة الاستصناع مثلا ايه مسألة الاستصناع مسألة الاصل لا تبع ما ليس عندك مش كده لما تذهب انت الى رجل نجار تقول لا اريد غ ر ف ة نوم ب ا ل ص و ر ة ا ل ف ل ا ن ي ة او عفش ل ل ع ر ي س قماش العفش دا اسمه في ا ل ل غ ة قماش عايز اغرفه نوم ب ا ل ص و ر ة الفلانيه ومثلا صارون ب ا ل ص و ر ة ا ل ف ل ا ن ي ة وكذا يقول ك ماشي ب د ي ب مثلا ب ع ش ر ة الاف بمائه الف هو الرجل د ه عنده شيء قد قال صلى الله عليه وسلم لا تبع ما ليس عندك الرجل د ه بيبيع ويشتري في ايه يجوز ولا لا يجوز؟, يجوز على خلاف الاصل ليه الأصل انه ل لا يبع ما ليس عنده الاصل انه, أنه يجب ان تكون هذه ا ل ن و او م ة هذا ل س ر او كذا م و ج و د ع ن د ك تريد ان تقول صنع لمكتب ل ل م ذ ا ك ر ة بصفه كذا مترين في أمطار بالصورة الفلانية ثلاثة بالصورة امطار بكذا بكذا يقول لك يقول شي داي افعل ثلاثه الاف موعدنا في الشهر القادم الرجل دا ب مش عنده؟, ليس عنده دا مش موجود اصل دي اسمها ايه الاستصناع دي على خلاف الاصل الاصل انه لا يبع ما ليس عنده فجاءت على خلاف الاصل ودليلها الاجماع تلي الاصل لا تبع ما ليس عنده و م س ا ل ة الاستصناع جاءت على خلاف الاصل تلي الاصل حرمه اكل الميت ومساله الضروره جاءت على خلاف الاصل تولي ا ل أ ر ض انه لا يجوز بيع السلم والسلف بيع السلم انه الرجل يبقى مثلا عنده الارض القمح في الارض او الارز في الارض و ر ج ل محتاج ا ل آ ه فيقول لك اشتري مني طن ارز بالف و إ ذ ا جاء موعد الرز اسلمك الطن ر الرجل ده بيبيع شيء عنده و لا غير موجود خلاص وممكن ما يكونش عنده ارض اصلا ولا زر لا, لا يلزم ش ر ا ي ل ولا يشترط ان ه يكون عنده ارض وزر هذا بيسموه بيع السلف عكس بيع التقصير ان البيع ثلاثي بيع معجل سلم و س ل م وبيع مؤجل تدفع تستلم ا ل س ل ع ة وتؤخر الثمن على اقساط اللي هو بيع التقصير والنوع الثالث بيع السلف أ و السلم تقدم الثمن وتاخر ا ل س ل التق... ع ة عكس التقصير هذا جائز, هزا جائز على خلاف ا ل أ ص ل بنص النبي صلى الله عليه وسلم قال من أ س ل ف فليسلف بكيل المعلوم ووزن المعلوم إلى أجل الى ع ل الأخر خ ل ا ف ا ل المعلوم ك الأصل عند الأصولية طيب ا الفقه الفقه معنى كلمة شغلين ده ونحن ا لا وإحنا المفروض إن احنا بنؤسس فما معنى كلمة والفقه ا ليس ليس المراد به لو بيدرس أحكام لا دا ا معناه الطهارة والصلاة والزكاة لا د م في ا ل ق ر آ ن و ا ل س ن ة اشمل ل أ ن ه بمعنى العلم والفهم فكل من أ ت ا ه الله عز وجل علما وفهما في كتابه وفي س ن ة نبيه صلى الله عليه وسلم فهذا فقيه هذا عنده ف ق ه قالوا يا شعيب ما نفقه كثيرا مما تقول مش فهمين كلام يبقى الفقه بمعنى ايه الفه ذا ل غ ة وقال الله عز وجل عن, عن اناس فما لهؤلاء القوم لا يكادون يفقهون حديث أ م ا الفك في الصلاح العلماء فهو العلم ب ا ل أ ح ك ا م ا ل ش ر ع ي ة ا ل ع م ل ي ة ا ل م ك ت س ب ة من أ د ل ت ه ا التفصيليه س ؤ ا ل هل يجوز أ ن يؤخر أ ذ ا ن المغرب حتى ينتهي المتكلم من جملته يجوز ولا لا خذ السؤال الواجب、أزل.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 تعرف ا ل ا ص ل ا ح د ه ب ي خ ت ل ف تبعا ل أ ه ل كل فن ف أ ن ا جديد اتكلم في ا ل ل غ ة مثلا و أ ت ك ل م على الاصطلاح فهذا اصطلاح أ ه ل ا ل ل غ ة اصطلاح ا ل ن ح ا ة في مساله نحويه اصطلاح الفقهاء في م س أ ل ة ف ق ه ة تكلم فقهيه ي الأصول ل ل ا هذا أهل اصطلاح الفن الصلاح ا ص بل ل أ لا أجنح إلى اصطلاح ل أجنح حينئذ ف ق ا الكلمة ء لأن قد يكون لها معنى عند ا ل أ ص و ل ي ي ن ولها معنى آ خ ر عند الفقهاء لها معنى ثالث عند المحدثين وهكذا فاذا أ ت ك ل م في ا ل م س أ ل ة على ا خ ط ل ا ح أ ه ل ه ا يعني ما معنى هذه ا ل ك ل م ة عند أ ه ل ه ا فما معنى ك ل م ة الفقه عند أ ه ل ه هو العلم فخرج به الجهل ض د العلم وقلنا العلم اما ان يكون علم ضروري او علم نظر علم ضروري يعني لا يحتاج الى نظر واستدلال كقولنا الله واحد لتحتاج تفكر فيه تحتاج تولي ق ل ما الدليل اقول لك في ر ا ب ع ة نار الشمس مشرق توليه ق ل الدليل وليس ص ح ف الاذهان شيء اذاك ف أ ج يحتاج النهاروه يبقى... إذا كنتم ي دليل على الى وجه... ضروري يعرف بالضرورة لا يحتاج إ نظر و ل استدلال يحتاج ا إلى وتقول ما وتطلب النوع واستدلال فلو أقول يقول يحتاج يحتاج طاق الدليل دليل على هذا. النوع الثاني علم النظري يحتاج إلى فلو أقول لك مثلاً, مثلاً يعني. الدم دليل يقول لي ما الدليل ما ما ما هذا شكدة يجب يعني نظر أن طيب المني طه تقول لي ما الدليل هذا نوع من العلم يحتاج تطلب فيه دليلا تحتاج اليه دليل عشان يصح كلامي او ربما ر ض ط ت كلامي كده؟ تمام بل العلم بالاحكام الاحكام جمع حكم تقول مثلا الحكم ما يثبت, ما يثبت لاحكام المكلفين تقول لي فلان فعل كذا هذا حرار حكمه الحرم طب حكم كذا الحلم مثلا أ ك ل من الميت ا ق ل هذا حرام نكح ا م ر أ ة أ ب ي ه هذا حرام يبقى ذا حكمه ايه التحريف فالحكم ا ل أ ح ك ا م جمع ا ح ك م العلم ب ا ل أ ح ك ا م ا ل ش ر ع ي ة ا ل أ ح ك ا م ا ل ش ر ع ي ة ف خ ر ج بها أ ح ك ا م أ خ ر ى ا ل أ ح ك ا م ش ر ع ي ة يعني ما جاءت في لسان الشرع و أ د ل ت ه ا من الشرع تقول ذا حكم شرعي وفي ايضا احكام ع ق ل ي ة يعني مربها للعقل مثل ايه لو قلت لي مثلا الواحد نصف الاثنين ده دليلها ايه العقل ده احكام ع ق ل ي ة احكام ح س ي ة يعني تدرك بالحس تقول لي النار م ح ر ق ة اقول لك ايه الدليل اشعل ش م ع ة ثم ضع اسبوع يحترق ولا لا تشعر ي ب د أ ب ا ل ح س عرفته احكامهم احسستيه ان تضرك بالحواس بحاسه الشم الذوقي الرؤيه احكامهم تجريبية مثلا التي تجريبيه ا ح ك ا م ه ايه و ض ع ي ة يعني وضعها اهل الفن علامات زي مثلا النحاه وضعوا بعض الاشياء مثلا ع ل ا م ة للرفض وكان العرب طول العموم يرفعون المبتدا مثلا او يرفعون الفاعل فالنحاه وضعوا علامات م ع ي ن ة العلم بالاحكام ا ل ش ر ع ي ة ا ل ع م ل ي العملية, العلم بالأحكام الشرعية العملية. ا ل أ ح ك ا م ا ل ش ر ع ي ة ث ل ا ث ة أ ح ك ا م عمليه ة اللي ي الفقه و م العبادات ت و المعاملات و كذا في أ ح ك ا م ع ق د ي ة اللي هو ما يتعلق بالايمان إ ي م ن ب ا ل إ بالله و الرسول و اليوم ا ل آ خ ر و القدر و غيره اسمها أ ح ك ا م ع ق د ي ة هناك أ ح ك ا م أ خ ل ا ق ي ة اللي ه ي ا ل أ ح ك ا م التي تدل على مثلا على وجوب الصدق ح ر م ة الكذب وهذه ا ل أ ش ي ا ء العلم بالاحكام ا ل ش ر ع ي ة ا ل ع م ل ي ة ا ل م ك ت س ب ة ا ل م ك ت س ب ة يعني التي تحتاج الى نظر واستدلال احنا قلنا العلم ما ي ح ت ا ج نظر واستدلال او يكون ضروري بنفسه هذا يحتاج ا ل م ك ت س ب ة يعني التي تحتاج الى سقيه يستنبط يستشرق يستدل وهكذا من ادلتها ا ل ت ف ص ي ل ي ة ي ب ق اذا عندنا ا د ل ة ا ج م ا ل ي ة وعندنا ا د ل ة ت ف ص ي ل ي ة اخر كلمتين ا ل أ د ل ة إ م ا أ ن تكون أ د ل ة ت ف ص ي ل ي ة أ و تكون أ د ل ة م ج م ل ة فمن ا ل أ د ل ة ا ل إ ج م ا ل ي ة مثلا لو انا قلت لك ا ل أ ص ل في ا ل أ م ر ا ل و ج و د فكل أ م ر اقوله لك ي ب ن ا أ ر ي د منك إ ي ه لزوم الفعل ا ل أ ص ل في النهي التحريم ي ب كل شيء كل أ م ر نهيتك عنه أ ن ا أ ع ن ي الحرمه لو ف ع ل دي اسمه إيه دليل م ج م ع ليه ي ن ط ب ط في ا ل ص ل ا ة والزكاه والصيام و ا ق ي م ا ل ص ل ا ة واتوا الزكاه ما دي أ و ا م طب وفي الصيام يا أيها الذين أمنوا كتب عليكم الصيام كتب بمعنى فرد وهكذا ي ب د دي أ د ل إ ي ه إ ج م ا ل ي ش و ف كلمتين اثنين ا ل أ ص ل في ا ل أ م ر الوجوه ومع ذلك كل أ م ر في الكتاب و ا ل س ن ة ممكن تجريها على كذا ي ب د أ دليل اجمالي ولا لا إ ج م ا ل ي طيب دليل تفصيلي يعني ايه دليل يخص ج ز ئ ي ة م ع ي ن ة كقوله تعالى حرمت عليكم أ م ه ا ت ك م يبدا دليل جزئي جاء في تحريم, الأم. في تحريم نكاح ا ل أ م قال تعالى ولا تقربوا الزنا يبدا أ م يدل د على أو ل يدل ل ي على ح ر م ة الزنا خاص ب ج ز ئ ي ة ا ل الامر يدل على وجوب الاعداد لجهاد هؤلاء السفارنت يبدأ يقص القوة إعداد بإعداد القوة قوله صلى الله عليه وسلم العمد يعني ل يقتل, يقتل العمد اللي يقتل عم يقتل الذي يقتل يقتل عمد عمد عمدا قوذ به يبدا د ل ي ل يخص ا دليل جزئي الاجماع على م ر ا س الجد السدس هذا دليل جزئي أ ي ض ا يخص م ر ا الجد خلاص أخوانا س ي ب شغل ا ل ل يتعامل مع الأدلة المجملة الفقه يتعامل مع الأدلة التفصيلي لكذا أ أما ص و مع مع الفقه ا م ب ح ث ه طويلة وكل مسألة ل ا حكم كذا معين كذ. أما ا ل أ ص و ل فكلام م ج م ل ك ل ا م ه ا ي ه مجمل ا د ل ة م ج م ل ة يدخل تحتها جزئيات ك ث ي ر ة جدا من اصول العلم ومن جزئيات العلم واضح ا ن ش ي تدخل ت م ع ه م ش ي كتب لماذا هذا الذي تفعلوه طيب تاخذوا ا س ئ ل ة الواجب ولا, ولا اهل الواجب ك أ ن ه م ادوه ه ا خ د ب ا س ئ ل ة الواجب السؤال الاول عرف عرف علم أ ص و ل الفقه اثنين اثنين ما معنى ك ل م ة أ ص و ل وما معنى ك ل م ة فقه ق و ل و ا قولي هذا واستغفر و الله لي ولكم وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد والحمد لله رب العالمين